عشرة. ميز بين الصوتين تا طاء تا طاء تاج طبيب تاجر طالب تمر طائرة تفاحة مطبخ كتب شرطي هاتف قطة. مكتوب. قطار. مفتاح. بساط. لفته. خيط. حوت. حائط. سيارة. خط. تحت. نط.